ve yastacerun ke bil azab velav la ajalun musamma lanca ehumul ve la yetiennahum ba'tatan la bil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 إِنَّ الأَرْضَ وَاسِعَةٌ فِإِيَّايَ فَاعْبُدُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلينا ترجعون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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإن يُحْفَكُونَ الله يبْشُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ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 بل أكثرهم لا يعقلون